هذا أو قدير هذا أما تشهد رواية والعيال بالله هناك من جنوك سائب و جذامك قوك قدير هذا كما يتقى السبع كما يتقى السبع دواك معنى اللواعه لو وضعه رواية اللواعه عدسي رواية لو وضعه التماسي يتقى لو اللو اي راضو اصحب هو دواك دواك صلى اللو اي راضو يعني انك منكم جدام كقواني ساسو قال اوه الدرس ميناء ايسه اللو اي ميناء دوايش ديسك اللو اي من ال أسود السلواء من كأوحد وعيان دولير هاي السلطان عب السباع انه اللواء إذا نزل هدوه إذا هبط معنا هدوه إذا هبط معنا هدوه إذا هبط معنا هدوه واد ينتق هدوه فهبطوه إذا فهبطوه إذا غيره وغير كيسي نواحد ديس مالسه وقلوه وتواديه واتي دي كانت ديه إذن كانه علشاء وحانبه سأعطوا سوريه أصبت رقاء وكامي حلالة ديرات محاب بالشمال لو مرعاوي حالو مرعاواح اسد محالو خسيسي اويسه شوي إذا بقى دقويني لواء رحاك دقوين سنك اويس الاركا دقوين لواء عصوح الاويه هدسكو اركا هدسكو عماء الدواء الاركا وهالهيري وحالو خسي مناسبة لطيفة في جتا. و لا سبق و حيالي راكو تبتاقه و لطيفة و حيالي و حالو ساعة لو خصي اللواحة يعني و حيالك مدعها و ضاق بوش ياسي لا انا القريه داؤو الاسد ايكو مدعها ينامك و حيالك داؤو الاسد اللواحة بوش ياسي بوش يال بركيس عرب حقو دي وايه داء الاسد واجرا داء الفيل الليرا داء البغرا للا داء الكلب الليرا وحيا الله يكسبه داء الفيل هو حلو الجيدة معروف والله ووينه هيان داء الفيل الليرا بشر مروري داء البغر واللا كان مقعيس أميرجين هاد بزعنا مرتيا غابه هاد بزعنا جلس ساجرا عرفت حكم مزعاوضا داء البغر يعني وحياه واس حيوانك قالوا شي شبه هاي شي شي هاي تقول البغر في يعني بشي قالوا او كينا اي باهذا ضمن وننكي بيان عونة بهولي كباه هاي عوالين جنوري وسوكعها دراجنا عوالين مواص بش متحول بالعايا وسوكعها مطاومة طبعا تقول البغر في اي خواه البغر في الوقت داعي بالشديده يقول الكلب جرالي رائع جرتا وهي أعلى بضموهاي بضم كان دائل الأسلان يرام عايلي وحد دائل الأسل لأممك عاوي توجيه أكو جراممك عاوي لأن إلا الله بغن يقال لها أسكينة يا ببغن معايلي ليكي يقول لعضو الله أنا يا من أوريدي وحيقول عظيمي هواك عافيه نفسها خادره وجيه سواكدود دري واكيد سلوح عمل او دي ادريسه ظار ظار اس امكينه بس يعني عرفت التقم زائد رخيسه معه معناه عالم وضاء اشاره في يعني نيكي او يعني او يعني بشياس نيكي او دارته يعني مكاس وبغت السيئي فعسو اللوها سيئي او اللوها بشو بغت السيئي هاي خفكي سخبطو قوة ديس اصوه بغت هاي اصنه يعني قوة دي دارشة ديسي فقط اما اواس بلو شبهه المعلو شبهه اواسو ايضا كنسو قد بيسا لكن سو كاري دليسة. كاري اهود ليسا ابن سعد الوري في الطباغات طباغات فيسي طباغات ابن سعد الاراجرات كتاب واحد عبد الله بن دعفر بن ابي طالب الوري هو يعني هجرة الحبشة يفي اهاجره مثل اهوري وساساي حبشة الولالي يعني آيس أحي سخيلي مدنيك عبد الله يجعس مثل اليودي سخيلي مدنيك صحابي ممنا واحد هلئي نوّس لكم مهي هذا نصوبنا صلوات الله عليه وسلامه عزيلي اتقونا لناتك غاشا انتا غاشا انتا أي كالور صداء غاشان كيش ناتك غاشا يعني جاه شان كي جاه على كل عالم على كل حال ما ت جاه شانك خطا كي جاه حط الحجاب تام وصدقها او سوى له يعني كي جاه ونو هذا يعني دوس بشيء شيء ان لا شيء قليل نوعا مثل شقه تمره باعها له تمر بنا عادي او لا صدقايته باعها امات تمر مثل خيل او صدقايته باعها تفسير الحديث او دول شقوا وكفسر جانب التمره يعني بناء علامات هل بنخلص صدقايته او تمرته هيمده صدقائيستو اما سهل نسو جمعتا بركيدي او صدقائيستا ابا هذا شيئا صدقائيسيسي يا ابا يا رادي ساسعا اتغول مارا نارتا تدور صدا معنا على كل حال على كل حال سيكا هذا بي وعطف ذولا عطف, عطف على كل حال دو. ولو كان ابا هذا لوش شادزي بالتصدق صدقايش صدقايشتو باع شي كور بشيغو طالين مثل شرب تمرة تمر برتي دي وحلميد باهو بنعادي اما سمسكادي خاص فايده النسخه كل المعن والفائديها حي لي باهدي توشا خاص اهم الميكروسا تقيسه اي اس اسلو يعني لو ده مشان بدنا نحب نوضحوا تقليله وضاء عاليه دي كميه تقليل ك مقلي او فكي او اشي ريفيسي تمروا على بسيه ريكي دي ولو خالص هالربح العلالي ابا هاضه بعد ريسي اس مشكله اسكسي عائله يعني تيمر وحنا وا ابو قصريه في شغله ان اجاز تنقول يودي في بابا مواه هذا النار نور ناتقه دور سلام معنا اسكتينا شيء ومعنا دمبيه ترديس وقطرماء دمبيه على الاخره روح الدم بي الحجان قالوا عايلي لهم رهنهم ان الحسنات الحسنات ديبنا وهي باب ايام السيئة كي تترايان اتبع السيئة الحسنات حديث مهم اتبع السيئة الحسنات تمحوها تتدي يسدغض اولوش كبوري على كل حد يسدغض الشكبوري على كل حد ولو حرب حد حديث كان اول كيسي واحد فيهاي مئة ملكينا مئة وحالوالا حديثي حروف تارس كسعوطة الشيخ عسوكين سري اما حديثي وعبيري هاي محوري ام مسلم في وايضة وضعو بن حاتمة لووري وحسيري قال قال قال نصول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لواني وحسري ما منكم اهام من احد احد الا او احاذو سيكلمه على ورمدونا ربه ربه إيسي ليس بينه هو بينه إيجاب ربي يسلق وراء حتوالفا أصبح حدود الترجمان بين كل الترجمان على هين وعز دي ما ميبتيسي عز دي ما ميبتيسي عز دي موضو وحكى لما أركائي اللي حيث أرمسها وعز في ذا بدع ديسي وحكى لما أركائي اللي حيث قدما وفي سي اكل ما تا الا في ثور ما طماحني بدي حرجي انا نار ابكاء بدي جيسي ايه فتو نارك نابتك لو شلو وغاشان على كل حالين لو بشتغل بترتينه ضوء كيف دورسي زين كيف منسكرب هذا ضوء بدي كرسي فلم تجد عادت معها لين او تم ادهن كريم ادهتم كريم وهتصدقي سين تصدقي ستين عدد وايزين شيخ هذا عدد حس هذا وايزين مشقيهك ايه فكلمتين طيبه النار نار كدوسه اما كجا شانت تي كثيره بكلمتين كلمه طيبه او نار سن او يعني يقول هذا الضحى قول او فيان قول معروف خار من صدقات الاله المناسبه والطيب خار من صدقاتين اتبعوها اذن فقروا يالاو قول الامار اوفيعا وندعي الدعم هايو مرتل ايه سونهو يعني احسحون اولا غلم انه فاس فليما ضيبه هو اكاس ايه او يعني فيعا او شفر حايو يعني اولا هذا الفيان ايه تكلم يالاو هاسا دهين المضيبه هو احد يكتصها يالاوه ولا امه انتو قولوا عليه السلام عليه وسلي الدنيا الدوكه فيكتور هذا الدوكه فيكتور هذا هو الذي معبود fiancola pierre هو نفس الشيء اللي تجي تقدر ليه سي اراده ليس يقستون تاع يا لا اسحر لا من هاروت وماروت من سحر هاروت وماروت لموين ملك او هاروت وماروت هاي مغودي احاي وكسحر وينتهي الدنيا ادوك خدتونا يا اذا ويالكي ايضا وعداني مبضم ماذا أدوك ربي جاي خدمة ديسي يعني خدمة مشغولي يسا ذات ديسي دي وخدميني مشغولي يسا هو <تصفيق> الذي مع بي الحنقراتي نفسي نفتيي اليد ردردي سي الكسوانته امامك سي لا اسا انها ايدي الاصحاب تسيخروا هوه شعرته واكوينان معنا من شعر هاروت وامروت ماروت الى هاروت شعر كودي وافسيخروا انت لما أملك وائع وحكم أهان لأسود ديري أرضي والسودجي دي ورأيك إله الرشاوي وحاله سودجي يتسحبني بالبران حاله سودجي ابتلاء من الله تعالى أهان وائع وإلهي أدوم كجري وائع يعني وحل سود الجيس حقه وجلبه حين لما كل يومين لا اغادر تفصيل كاين وما يعلمان من احد ان حي بعدي قب صدره اه قران كاين يودي اينين يعني انا رفد ما ما هاي انا راعنا اليه و حتى يقولوا انما منه انما حاله الى المهي سوى حتى يقولوا انما له فتنه فلا تكن الى ان تكفر الكفرين فيتعلمون منهم وها كبرتان حقه ما يفرغون به بي بين المرء وزوجه سعر كايبرايا فدنا لي وعداها أدوه من سبحيه ذا كبرتا فدنا لي الإخوات وعداها يا مرشي فدنا ما هاي لما نعلم فدنا طلب أي رهايان سنبي يروا سحر كهارود ومارود وكويني هاي <تصفيق> ايضا ادونك سحر كيكو برطا وقلدي هسا ادعي كيكو لي هسا وقلني هسا مم فبنا دينا وقلس هسا شرط يدي فبنا دينا وقلس هسا ايضا او نضاعو لهجر وينادو ايكوب إن إيضا لو تختميك وعيسا كعب سبب تتقو الدنيا عند نصوبنا سلوات الله وسلامه عليه وعسري تتقو كالدكتون هذا بيتا دخول البيت البيت جلدي كدكتورنا على بيتها سوء الهراء له, له بيتها الحمام الهراء يقال وحال الهراء بيتها له وحال الهراء الحمام في كل اسك الهراء جلدي سيكدكتورنا هذا ما يلا تنزيل معناها ندي اهانها قلينا وخلاص الا للضروره ما هنا اوعى تمس هذه حمامك ارد ترى الحجاز ما خان يجري حمام اغاني يجري صبا هن عليه الصلاه والسلام مجلين يجب أن يعني وحاق الاف كالكتوس هايو أو كوهن يقول هاي وحواهي يا رسول الله فكئيه أسألنا بها فعيري إنه يذهب الوسخة وسخيس استفتراء يعني الوسخة أسكراتك أقولها ما تروا في حصوصها بكاء وحاسري إن كنتم ما بقى لها إن كنتم ملاكي ينفاعلين كواساس في هذا الجليسين فمن دخلهن فيه قاله فليستطر حيث أسطره معناها فليستر أورده أسطره حتى هو الشوء انتي أو دموذي <تصفيق> إن كحالا ما هكذا والو وجوبها غير كبينة انتي يعني, يعني انها خيب البرنامين انتي اببرنامين هكذا والشعور ديشي انتي اببرنامتها هين السمعة اكذا والو احسن انا يوم ها سحارمي هل هو الاسحارمي ان لو الدكتور نادم عيل الى اولويز سؤال, سؤال جوابتي سي مع دين <تصفيق> عايزني بانه يذكر النار ماك وخصوش يا ماك وخصوش هو انت حروف استك <تصفيق> على كل حال معناه هوايه لو كعرض مجري الجرين حتى يسوب سدين مالغوني جيسواي أو إسان، أو بيها لو قول ليو، أو جمع سلوطاو، بيو قول ليسكاس، وقول ليو على كل هاد حمام كل مصير وإسكيرها والأطلاقها، مالور بأولو خواستو، وإسكيرها حمام ودهايان حمام كاللغة بوالإسكير استحموا خواستي، استحموا خواستها والسيراء امان ما هو خلص بي كل ناس يا ما هدي اقول كل ناس قاعد يجري هو ومغيث في القراء الجوة هذيرت الوقود دليل ووقود جمعي هايان هذيرت القرية الكبيرة القرية الكلياك وكعيشة وحيالة فرطة وخيالة وقصوا أرغني وقصوا خويسة مني لكن أرغني أمان رمال بيوبية وقل الله يا وايه قل الله سكيري ماته وحزو جيسا ويلعن امك ابو حاوي و ابي كلالي يا لوايه انتم البرحية ديش كدكتونه هذا معنى ها أني تعالم كآه قسكي شيء قسكي شيء يعني كدكتونه هذا هو حرارة عنا وحيشو بيوقف آه عن الآلتين الغارة عديم كدكتونه هذا حرارة عنا والله معنى وانتدروا صور كوتو في اف اتو نقش فئته منشري سي فارس كوتا ان تدري التغوك عفته عنك هذا فتونه ذله العالم من تعاليت ازي سي مع ناسمبر عزيزي نضر احمد بن برحمد الراشرف في سامراء ومعنى دعيك اصدعيه كدكتونه اذا ومعنى محصوب بهاي وقفها كدكتونه اذا ولجيد اذا معي تهرارا عنا وانت درو قلت فئته فئة ديس معنى ان اخو شديد زكورتاز وحيالك اصدحق لي وقفيا لها اه يعني انت الصور هاي يعني كورتا اكوتك دينه على والله حاسس بيه انا مخشيه لو شيء بدي اكتبه كدهنا حياتي علمي اسوع علمي هل في او مقبول خلاص رجعي ده من بين عالمك علمي البركه دي سي يخصه هو قوله علي بن عباس هي ريحها اي ما لها شيء علم كراتري طلبنا الحال وحال غيره طلبنا العلم طلبنا العلم لغير الله فابا ان يكون الا لله العلم لغير اله غير في طلبنا فابا العلم يواجد يكون وهذا الا لله والذين أوتوا العلم درجات في العلم إلهي بويني ألأت دائما علمي حما ما لوضع علمي والشرعي ذاه منك إلهي أصبره يعني حد سب رحيات اثماظه همقف اثماظه هلو دهدغ ده ده. حيالي حديثي على ليه هاي أقيلوا دولهي عند العفراتي بل كهيئاتي وصاحب أهل العلمي وغاييه أقيله يعني وصوغة عند العثارات يسمبر حيوضان وقف أسكنعه أركيسي وصوغة علشان هرانا حينو حكودك دينا فسأل الله و الله حقيقة من حقيقة العلمية وحوينه علمية وحوينه عفكيسي ودورا بضنان يعني وحماك إيمانه وحماك إيمانه حفيزي وعدوره هلو دقب دقين نها صفيه وانتظرو فئته صلخ شديسي سورة أسمع عالمك بعيديسي ديسي تيكو في الزرتب معنا قف كيسي جهر أبديس السوق قلبه يعني عالم تقوى جفي فراء معايا لي وحاقا له دك دكينين وقف كيسي اكو وحن يهي هاي وقفها وقصوب هاي وحن قصوب هاي ودن باسجلاه اهدو وحن يهي معايا لي خاصي بضن تقف كيسي الى جفا خاصي بضن اراع عيان قدامها عيان اما كيف قيسي وحا رتب ما فسادي الا لو كنت كريم يعني غير انت كنت بيظبطه ومطابق عزيزي في انا رائع ليك انك ديتك الدكتونه هذا معناها شنو يعني انك ضيتيه ودفك يعني يهديك القي ناس قد تأويل أصوبي أوفيعا تأويل أجري إنتي توافينيين عذر أجري واكرا هذه أجريتك من التكتين وعلى يعني لا عذر لنا عذرنا وما في قولنا إن أكلنا الحرام الحرام هذا العم فالعالم الفلاني عالم يحب لأها يقوله يتعسونها تاسي جهلوا سيلوا يعني لو قراوا ما لو انت قد يتو اني قد يتو المبانانا هذا ليري لا اديسي هذا محايا لنك إلهي عمكيس خلافو لو مدين شدو لنكسروا أهاو واحد كسروا هذا يعني انتا او الهي امر في خلافه علومها يوب علوم دخل معنى غير كان مرض جلايو انت ادينا التوادي انها تجلل عدكم يعني جرابد ما لها ولا ضراهم ولا لا توافق هذه المارها قد ظروف اتون طوبة بس طوبة كينا يفيري عشر طوبة كينا يدونه حيالي علمها بركة سوطة بركة ديسي خطيسي واسو يعني واسو مخضاء طوبة على يسواء وقاس مم. حيالي إنك مؤمن دا حديثة كهمت المؤمن أقولها مفتتنا طوابا وقاس لواني ووان ثماء نردد في قوله واوليها العلم يحمله, يحمله على الطوبه حديث كلام ابن سير ستنرا وسرته غادي سار ابنته حديث المؤمن كلما اختسل توابا الى ذكر تذكر على كل حال هذا ما زال والله اصول دا يسدودي يعني اسك جروه عيالش شفتو دي دين توه وين هي وكو وين هي مش رياضي مش امامك يعني وحوايا يجري حيات او بمض دائما مؤمنين تغلوك تغلوك تغلوك تغسيوان مركي نبقى لهويتها تراتها نبقى لهو السؤال صلى الله عليه وسلم وعالو ويدي من أشهر الخلقي آلهيري اللهم غفرا ان بدي سنكو ويديها قالوا وعدي اللهم غفرا قالوا وعدي اللهم غفرا بعد آخر مركي اكتبذي يا صحابة من المنخش واركئكو عن الاليين وحسرهم علماء الصور وعلماء الحوائي هذا علماء الصور وقهلة ابن عباس وحسر غير العالمين من الأطباء يزلوا زلة قصيرة وقفة قصيرة وهي زلة ويرجوع عنها ويتحملها من النظف ويقابين يهولك كفافي وشيشي مركنك عالم كا سي دنجبت عمل واه او يعني ما شو هيسو انتي رافوش نو ولا ما شو عيان او بن روكاس نو يسالو غير ماشه دون ما سيفدنا تام دتيره وفدنا سي خاصه وفدنا بدن وكا <تصفيق> مارك عالمتها ديزقفو الطوبة كانو اسوينا له طوبة كانو اليه طوبة اسوافة جيو بدعي لساسو كلواي بدعني ماريسيا اصددتك قباضيها ماركا سيوا طوبة كانا امها ابن اسرائيل من ساسها قجري تدكنا ايضا بدعني ماريسيا رائع فإله وحيود ما بي واختيار الزي لو كان نبي لو كان ذنبك فيما بيني وبينك وطوبك انت انا ماك لكن ذنبي علي اري بينك هاي حديث هاي رماي دحدا عمي رفطت لك وقراف الهاي لكن كيف بمن اضللته بالعباد كذلك انت تبادي اي سي اقوم الشي او هل اي سي واس واسي افتها فادخلتهم النار ناسا نانجيلي فعمر العلماء علم العمر قولي خضر واي فعليه مضيفة ان تركوا جنبي ثم على غرواء فباقوا سي لو لا لا وايو يا دنوتي لا لا هذا المعروف وعيك يعني وحيثو بيان الودعه توافق الحديث نسبتي سبهم من سنن سنه حسنه فعليه اجرها واجر من عمل بها من صلى صلاه سيئه فعليه ذنها وزر من عمل بها حتى ادوك يعني فأرى أعيش ببضن فبسكها زائد زائد ونقول يا زائد تغلو تغصبها يقول لي وقفعنا على بضن حيالي انتك لاتكو دينك انت عايقك وحاسس عنا وحاسس عنا وحاسس عنا وغليها وحالك الله وحلو ديذا أسأل هذا فأورا ذي محاستا تكيب بضي محاستا عوصينا وعصوبها وهي أغاركك كيو في وحيوك ببضن لها بكيو وحيوك و بيقول له او بون اصحابها تكسبوا الوديها بختمها اسكلي انذاك